تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فَقَالُوا أَبَشِرْ مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُورٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِر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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتغر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر